أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوا هذا قراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبطر يوم يأتون نام لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين